وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَنُّ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوْفَ ارْتَلُهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يُؤْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يا فض و لله خزائِر السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون كقولون لا إِلَّا الرجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لا يُخرِجَنَ الَّعَزُ مِنْهَا الْأَذَل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 117. فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون